بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يقول ما هي كيفيه احتفال العقيقه وولمه العرس في الاسلام من السنه المطهره ولاننا هنا في البانيا نلاحظ يعني اشياء غريبه تقع في في مثل هذه المناسبات يعني اولا نعم يا يشتنيونا المسلمون في في مكان يعني في في مطعم يعني في مكان معين مكان الاحتفال وينادون امام الذي يخطب يعني يحاضر في الناس منهم من يقرا القران ومنهم من يعمل اناشيد يعني يقال لها اسلاميه يعني ساعات طويله 5 او 6 ساعات واحيانا ينادون امام الذي يعني يحاضر في الناس ويقرؤون القران والاناشيد يعني الاسلاميه يعني يقولون لها فلما بعض الاخوه يعني ينكرون عليهم هذه الاناشيد وهذه الاشياء فيقولون يعني من العلماء من اباح الاناشيد الاسلاميه في مثل هذه المناسبات نرجو التوضيح بارك الله فيكم اولا نقول بان ما يكون بالمناسبه الاعراس انما هو للنساء لانه يعني قد ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل حصل مناسبه في المدينه فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاشياء النبي تكون يشير الى هذا الامر وهي اخبار اهلنا الكرام ان المدعوين ادو فانهم يحيونه وهم يحيونه هذا يعني من النساء لكن لا يكون بصوت ولا يكون معو يعني لحن جماعي وانما يقوم يعني بانشاد فردي والصاحبه يعني ضغط دف لكن سنه الدين الامر اللي جاء كان ضري ان يكون هذا النوكه نوكه يعني شديد المناجبات الدينيه او من هذا بس عرس من اللي بتصرح يبدا ان يكون يعني على المعتزله الذي نشد لو حصلت يعني كلمه اا في الجامع الحضرمي كان نصيحه لها جذورها ولها نفثها كان الامر بعدم التذبيه في الوليمه وعدم يعني السهر الى اخر الليل حتى لا تقع اضطرابات ثائر وعدم اختلاط بين الرجال والنساء وعدم يعني رفع الاكيان يعني بال الترباط من النساء يجمع يجمع صوتها الرجال الى اخر الميدان وعدم التاقص صوت العريس فات امر عن لو, لو تكلم احد الحاضرين مين ليس في ذلك بس اما يكون الجمع يعني غير ناشئ وقفتت من اصوات جناحيه وقفتت من لحنه وكان ديق يقول ان يرافقك شيء من ال الاله بالله هذا لا يعني لا تناسب مع الموقف والان بغي لل يتوسع الناس في هذه الامور ايضا بيقى عند مناسبه ثانيه الزواج يعني اشياء تتناسب مع الموقف براءة القرآن ليس لها مناسبة في هذا المكهر وذلك الخطاب الطويلة التي فيها محارة فيها أيضا لا تناسب هذا المكهر لأنها لا يمكن أن ينصف الجديد لأنه في المناسبة قرح لكن لو كان فيه كلمة موجدة فيها مصيحة وفيها موعظة هذا لبأ سبيل إن شاء الله